في الأدب مع الله يعني تشوف واحد مثلاً ما يصلي أو واحد يدخن المهم واحد ترى أنت أنه أقل منك في الدين هذه قد تدفع فيها ثمن كل حياتك بل أغلى من حياتك تدفع فيها ثمن دينك ما يعني هذا الكلام ردت فعلك حينما تنظر لرجل تظن أنه أقل منك في الدين أو امرأة تظنين أنك أحسن لبس منها ردت الفعل والإحساس الداخلي قد تدفع ثمنه إذا ما كان موافق للقرآن. إيش يعني هذا الكلام؟ ماشي ورحت تصلي وشفت واحد ما يصلي أو أي المهم من على منكر. ثم أحسست في نفسك في داخل نفسك. شو هذا؟ وش الحالة دي؟ هذا رايح فيها ضايع رايح ضايع صح؟ اسمعها يا جماعة اسمعها، صايع رايح فيه هذا منتي وضع أنا أحسن منه بمليون مرة هذا صح انتبه حبيبي الغالي انتبه سأعطيك أيش ردة فعلك المفروض تكون بإذن الله من خلال القرآن لكن انتبه من هذا الخطأ لأنك الآن رأيت أنك أنت بنفسك من أصلحت نفسك صح هذا وأن هذا أصلا منتهي وأن تحسن منه أقسم بالذي لا إله غيره لو كنت من ملائكة الله الذين ليس عليهم دم قط ثم قلت هذا الكلام والله الذي نفسي في أن يمر عليك يوم وأنت في نفسك تقع في ذنب وجريمة يعلمك الله أن هذا ما يقع فيها هذا أحسن منك لو كنت ملك كلامي صحيح يا جماعة ولا لا لو كنت ملك ولا أبالغ اللي يرى أني أبالغ يرفع ايدي يا جماعة لو أنك ملك إذن الكل موافق يا جماعة خذ الآية وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيَّا إِشْ مَنْ يُفْسِدْ يارب تخلق واحد بيفسد وبيخرب الأرض ها؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ايش نسبح بحمدك ونقدس لك أنزلوا آدم ورفعوا أنفسهم صح صح يا لا صح الله لا يحب أنك أن ترى أنك أنت من أصلحك الله إذا تأدب مع الله وأنت تذكر نعمته اللي أعطاك حرم غيرك أنت لو تعطي ولدك الآن خمسين ريال وتعطي الثاني عشرة ثم تشوف هذا أبو خمسين يضحك على أبو عشرة يقول أنا أحسن منك بتأخذ منها ربعين صح؟ هذا إذا ما أخذت منها الخمسين صح؟ لأنه رأى أنه هو الأول أحسن نسي من كرمه سبحانه فبدل ما يحمد الله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وبدل ما يخاف الله أن يزيغ قلبه مثل ما أزيغ قلبه طيب ماذا عمل الله عزيز لهم الملائكة حقروا نزلوا من شأن آدم ورفعوا من شأنهم هم لاحظهم لا يعصون الله ما أمرهم يعني ولا ذنب ركعا سجدا ما شفع لهم هذا قال الله انزلوا انزلوا واسجدوا لآدم اسجدوا لآدم سجدوا والله سيعلمك الله في يوم الأيام أن استحقرت أحد أن أحسن منك وتقع في جريمة أعظم من اللي كنت استحقر عليها فتأدب مع الله وقل الحمد لله الذي عافاني وخف أن الله سبحانه لا يزيق قلبك بعد إذ هداك ترى قلبك وقلب واحد لكن الله أنعم عليك فتأدب مع الله طيب بعدين يوم سجدوا رفع الله آدم قال اسكن أنت وزوجك الجنة والله سيحصل هذا إن استحقرت أحد سينزلك الله يوم الأيام منزل ترى أن هذا أحسن منك فيه فتأدب مع الله إيش المفروض أسوي أول ما ترى واحد ترى أنك أحسن منه في الدين وهذا أعظم شيء فاحمد الله أولا اثنين اسأل الله جل جلاله أن يثبتك على ما أنت عليه وأن لا يزيغ قلبك ثلاثة أدعو الله له أربعة أمره بالمعروف عن المنكر رحمة به واضح يا جماعة أربع أمور إذا صار لك ردة فعل غير هذه والله يستندم أحد الأخوة والله يا جماعة ما شاء الله تبارك الله هو إمام مسجد وما تراه إلا في المسجد وأولاده في التحفيظ وحفظ القرآن شيء عجيب ثم فجأة والله يا جماعة وأنا جلست مع رجل بنفسي جاي يشتكي لي ويبكي يا جماعة من أولاده أولاده فعلوا فيه الأفاعيل يتطقون في البيت اللهم أهدهم وأصلح قلوبهم وجميع شباب المسلمين ورجالهم ونساؤهم يا رب العالمين يطعنون قدامه يقول والله يا جماعة أنه يبلغ الشرطة كل شيء جاي عن بيته يمسكونه هذا يدخل في الأحداث وهذا يدخله في السجن وهذا يشتكيه وهذا مطارده وهذا مقف عليه الباب يقول عشت في هم لا يعلمه إلا الله فجلست تتكلم معه فالناس اللي كانوا حولنا ويعرفون ويعرفونه كل يا أخي سبحان الله هذا الرجل والله يا جماعة جلست باعه قلت لي يا فلان أبسألك سؤال الله عز وجل لا يغير ما بقوم أبدا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأنا وياك الحال الآن راجع نفسك يا أخي أولادك كانوا كويسين وطيبين فراجع نفسك أنت قد تكون والله يا جماعة هني قلت له الكلمة فانفجر باكي قلت يا شيخ لا تكون قد قد سبيت أو أنك استحقرت أولاد ناس وقلت فلان ذا أولاده تعبانين قال والله الذي لا إله غيره من كل من اشتكيت لو كلمته ما أصابني على جرح مثل هالكلمة يقول أقسم بالله أني شفت ولد جيرانه يدخلون وراء البيت وقلت فلان ذا ضايع ولا يعرف ربي عياله يقول والله من ذاك اليوم وأنا من سيئ الأسوأ كلمة قد تستحقر فيها أحد لا تهزأ بأخيك